يا الرحمن الرحيم موقف الطريق الى الله يفتني قال الشيخ حافظ رحمه الله وقد حصل مصداق ما اخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصديق المصدوق من الافتراق وتفاقم الامر وعظم الشقاق فاشتد الاختلاف ونجمت البدعه والنفاق تختلف في اسماء الله تعالى وصفاته الى نفاتع معطلة او ولات ممثلة وفي باب الايمان والوعد والوعيد الى مرجئه ووعيديه من خوارج واماطزله وفي افعال الله واقداره الى جبريه غلاء وقدريه نفح وفي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واهل بيته الى رافضه النولا وناصبه الدفا الى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال وكل طائفه من هذه الطوائف قد تحزبت فرقاء وتشعبت طرق وكل فرقه تكفر صاحبتها وتزعم انها هي الفرقه الناجيه المنصوره هذه الابواب الاربعه هي اكثر اسباب تفرق اهل البنء يعني معظم الخلاف بأن أهل البذع وخلفهم الأهل السنة كان في هذه الأبواب الأربعة باب الأسماء والصفات أحمق الله وباب الإيمان والوعد والوعيد وهما مسألتان أسماء الإيمان والدين والإسلام ومن هو المسلم ومن هو الكافر والوعد والوعيد وهو الحكم في الآخرة ولكنهم باب واحد وباب أفعال الله عز وجل وقاء أخداري قدرة القضاء والقدر وفقا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بيته ومساله الامامه والخلاف ويعني اذا نظرنا الى واقع الاختلاف بعد ذلك يمكن ان يدخل في هذه الابواب الاربعه ممكن ان يذكر غير ذلك فقد نجم يعني متاخرا جدا بعد الفرق الاولى هذه الفرق الاولى منظمها ظهر في العهد الاول يعني النفي والتعطيل ظهر في اواخر يعني في عصر التابعين ظهر في عصر التابعين والجعد يرهم والجهنم الصفراء ظهروا في عصر التابعين وان الخوارج فهو اول فرقه ظهرت وهم الوعيريه والمرجئه ظهرت فرق يعني كرد فعل لها كذلك في عصر التابعين وامى القدريه النفاسق ظهروا في عصر الصحابه رضي الله عنهم في اخر عصر الصحابه والجبريه كذلك ظهروا في كرد فعل لهم واما الرافضه فبدا ظهورهم اصلا ايضا كان في عصر الصحابه رضي الله عنهم والنصب ايضا كان في عصر التابعين في بني اميه ظهر كما ذكرت متاخرا بعد ذلك يعني ما يمس قضيه توحيد الالوهيه فلو اضفنا الى هذه الاصول الاربعه قضايا التوحيد الالهيه بعباده صرف بصرف العباده لغير الله هي قضيه ظهر الاهتلاع فيها متاخرا لانها اصل الدين واعظم يعني ما دعى اليه الرسل جميعا قضيه افراد الله سبحانه وتعالى بالعباده وهذه يمكن ان تكون ضمن الاسماء والصفات ويمكن ان تفرد في كتاب مستقل وكما ذكرنا هذا الامر ظهر متاخرا وهو ظهر مع ظهور الرفض كاحد جوانب يعني الغلو في الصالحين وفي اهل البيت الذي تميزت به الرافضه حتى ادعوا فيهم صفات الالهيه وبعضهم خرج من المله بالكليه كما ذكرنا واصبح يدعي الالهيه في الائمه لكن انتساب من يدعو الى ذلك الى اهل السنه والجماعه انما كان بعد زوال دوله الباطنيه المسمى بالفاطميه وظهور يعني اهل السنه مره ثانيه لكن الكثير ممن كان ينتسب للسنه جاهل كثيرا من اصول الدين وظهر التصوف الذي ولد من رحم الرفض والتشيع الذي خرف بين الفلسفه ومصطلحاتها واعتقاداتها الفاسده وبين مصطلحات اهل الاسلام فظهر هذا النوع من التصوف الفلسفي والذي ظهر من خلاله قضيه الغلو في الصالحين وعبادتهم من دون الله وتعظيمهم واتخاذ القبور مساجد منذ نحو المئه السادسه او السابعه وحدث الغلو في هذا الباب بشده ولا يدغ الله و يعني كذلك ظهر متاخرا جدا اكثر من ذلك ان بدا ظهور هذا ظهوره الفرق المخالفه في قضيه الحكم والتشريع والولاء والبراء وهي ايضا ضمن قضايا الاسماء والصفات فان الله عز وجل هو الحكم والحب في الله والبغض في الله اوثقرا الايمان فالمخالف في ذلك السرقه الضاله المبتدعه التي نبذت احكام الله عز وجل وتركت التشريع الى تشريع من سواه كما ذكرنا بدا ظهور ذلك مع ظهور مع دخول التتار في الاسلام وانتسابهم للدين مع بقائهم على النظم والقواعد التي وضعها جنكيز خان واستمرارهم على قتالهم على ملك دولة المغول وعلى ملك جنكيز خان فاستمرت شرائع جنس خان دون شرع الله عز وجل زمنا طويلا في الترك والتستر مده طويلا الى انزال ذلك بحمد الله تبارك وتعالى تلقائيا وغرب وذاب هؤلاء في عموم المسلمين واصبح الترك والتستر من يعني المجاهدين في سبيل الله في كثير جدا من المواطن والبلاد ورجع اكثرهم الى تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى لرصد المسلمين ذلك لكن بظهور يعني ايضا الاحتلال الغربي لبادئ المسلمين عادت هذه الـ الـ الانحرافات الاعتقاديه في الظهور مره ثانيه وظهر من ينتسب الى الدين وفي نفس الوقت يعني يترك ويدعي عدم صلاحيه الشريعه او يترك ذلك ويلزم بغيرها ونحو هذا من العلمانيه التي تهدف الى فصل الدين عن الدوله مع انتساب اصحابها الى الاسلام وكذلك في قضايا الورا والبراء وموالاه اعداء الله سبحانه وتعالى كل ذلك كان يظهر كأمور عمليه سلوكيه لم تظهر كفرقه يعني بارزه تتبين بهذا بالقدر الذي كان يحدث في عصور الانحطاط ذو الهزائم العسكريه في كلما يعني حصلت هزائم عسكريه للمسلمين واخردت شيء من بلادهم واحتل العدو شيئا من ارضهم ظهرت هذه النزعات التي تدعو الى مواله اعداء الله سبحانه وتعالى ومتابعتهم والرضا بهم الغرض المقصود هذا طبعا سوف يذكر مع في قضايا توحيد الالوهيه لانها كلها يعني في باب واحد سواء قضايا الدعاء دعاء غير الله عز الله وصرف العبادات لغير الله أو التحاكم أو الولاء والبراء كلها من فروع قضية توحيد الألوهية فلذلك يمكن أن يجعل أصل خمس في هذا وقضايا المخالفة في توحيد الألوهية من فرق منتسبة إلى الدين هذه الأصول الخمسة تتفرع منها الفرق المنتسبة إلى الأمة والتي خرج بعضها خارج سنتين وسبعين فرقة للغلو الشديد الذي وقعت فيه حتى خالفوا صريح الكتاب والسنه المتواتره المستفيضه عن النبي عليه الصلاه والسلام وخالفوا الاجماع الضروري واحيانا الاجماع المعلوم لدى اهل العلم فكان ذلك من اعظم اسباب الخطر الذي اصاب طوائف من المسلمين كشيء من التفصيل في هذه الفرق الامر الاول وهو افتراق في اسماء الله تعالى وصفاته يذكر انهم انقسموا او افترقوا الى نفاتع معطله واولاه ممثله كما هو معلوم ان اهل السنه وسط في كل هذه الابواب بين طرفين متناقضين غايه التناقض قد جعله الله عز وجل امه وسط لانهم اهل الاسلام الحق اما النفات المعطله فكانوا فرقا سوف نذكر يعني مختصرا في اسماء هذه الفرق او رؤوس هذه الفرق ما كان منها خارج دائره اهل الاسلام وما كان منها داخل هذه الدائره فيعلم ان اثار هذا الامر ما زال ما زالت موجوده في كثير من المناهج المنتسبه الى السنه والى الاسلام في جمله اشد طوائف النفاه المعطله تعطيل معانينا في ايضا عطل صفات الله يعني نفى الله نفاه عن الله عز وجل فغلاة التعطيل اشد غلاة التعطيل الباطنيه الشرق الباطنيه وهم يعني كانوا هم او ما اصلا منه يعني انواع من الفلاسفه الذين يبطنون هذه العقائد التي يذكرون ويظهرون للناس انهم من الرافضه وكما قال عنهم الغزالي انهم باطنهم ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض وهؤلاء ظهروا مده من الزمن في بدايه يعني كان القرامطه والباطنيه ظهروا على بلاد اجزاء من بلاد المسلمين مده وكونوا دوله عرفت في التاريخ باسم الدوله الفاطميه وهؤلاء عقائدهم فيما تعلق بكل اصول الدين مخالفه لاهل الاسلام ولكن فيما يتعلق في باب الاسماء والصفات فهم يعني غلاء في النفي الى نفي النقيضين الى درجه الوصول الى نفي النقيضين فهم اشد الفرق في النفي والتعطيل يعني ايه نفي النقيضين يعني يقولون في اثبات ذات الرب عز وجل واسماءه وصفاته يقولون لا موجود ولا ليس بموجود لا حي ولا ليس بحي يقول هو نقيضين يقول верقة عشان يقولوا Itad ننذه الرب عن مشابهة المخلوقات كلها فيقولوا المخلوقات فيها حي وفيها идет ليس بحي فيقولوا لا هو حي ولا ليس ايه بحي الموجودات فيها اشياء موجودة وفي اشياء في الابهان فيقول لا موجود ولا ليس بموجود طبعا ده لمن واحد انسان يتأمل يجذن بانه لا مش معدوم مستحيل اشد من المعدوم لأنه لا يوجد شيء اسمه إيه؟ موجود ولا ليس بموجود إلا ما يتخيله العقل الإنساني من وجود المستحيلات فهذا ليس شيئا على الإطلاق أصلا وهم يقولوا لا شيء ولا ليس بشيء أيضا يقولوا لا شيء ولا ليس بشيء عن ذات الرب عز وجل تعالى اللهم خيرون وعلى المكبير ومثل هذا لا شك في كفر قائله وأنه خرج من الله بالكلية ولذلك عندهم هذا الغلو الشديد في النفس يقارر ان من الذي سوف تكون له الصفات الكامله يكون تكون دي الصفات عندهم للامام الذي هو مظهر الاله ولذلك يعني يغالون جدا في ائمتهم على حسب اعتقاداتهم في هذا الامام منهم مثلا يعني كما ذكرنا الباطنيين شاعر المعز لدين الله الفاطمي كما كان اسمه وهو يعني يعني تعطيله ان عن معنى هذا الاسم بالكليه ليس معززا لدين الله اللي هو ولا فاطميا لا هو معز لدين الله ولا هو ايه فاطمي هم هقول اصلا ابوهم من يعني ابني عبيد القداح كان يهوديا وان زعم الدخول في الاسلام وخدع يعني اقواما من الناس تابعوهم على ذلك اصلا الله في بلاد الغاء المغرب ثم امتدت يعني غزواتهم وفتوحاتهم حتى فتحوا هذا حتى اخذوا مصر استحلو مصر وكونوا الدوله الفاطميه المسمى بالفاطميه انتسبوا الى فاطمه رضي الله عنها وهم معلوم كذب هذا النسب وعدم صحه الاشعار بعد ان فتح مصر وبنى القاهره فيقوله ما شئت لا ما شاءت الاقدار فحكم فانت الواحد القهار وله وحده وهذا الغلو الفظيع جدا يعني في كفرهم وانحلالهم في امر صفات الله ولهم انواع اخرى من الكفر في كل ابواب الدين يعني مفيش باب من ابواب اصول الايمان في النبوه في ال الايمان باليوم الاخر في التشريع التشريع الاحكام الحلال والحرام الواجبات واركان الاسلام كل ذلك كله فيه تحلل من الدين بالكليه فهم لا يعتقدون بورود الجنه والنار ولا يعتقدون بورود الحلال والحرام يعني شعير اشعار ايضا يقول يعني مبينا عقيدتهم يقول خذي الدفه يا هذه والعي وغني يا هذه واطربي قد مضى زمان ذاك النبي وهذا زمان نبي بني عروبي اذا ناصوا صلو فلا تنهضي وان صوموا فكلي واشربي ولا تمنعي نفسك من احد سواء منه القريب والاجنبي لاعوذ بالله واشياء في ذلك كفر فظيع يعني ده يعني يقف عند حد فهم لا يرون ورود الصلوات الخمس وانما هذه ظواهر تشغل بها الامه المنكوسه اخصهم اهل الاسلام ويعني انما الباطن هو ذكر بعض اذكارهم فهذا يكفي عن الثروات وكذلك الصوم ليس هو الامساك عن الطعام والشراب والشهوه في رمضان ولكنه كان امساك عن سر الطائفه وعدم البوح بها الى غيرهم والزنا ليس هو اثيان فرج محرم ولكن هو ان يبوح بسر الطائفه الى من لا يستحقه ومن لا يناسبه ولذلك أض... بس كانوا بالتاكيد لا استطيعون اظهار ذلك فكانوا يظهرون الرفض يظهرون انهم رافضه شيعيه اماميه وهذا اظهر الدعوه الى ال12 ونحو ذلك لكن حقيقتهم كما هو معلوم يعني ادعاء الالهيه في آ... آ... ائمتهم ونحو ذلك لذلك منهم جماعات منهم النصيريه الذين يدعون الالهيه على ابن ابي طالب ومنهم الاسماعيليه والبهر منهم وكذا منهم الدروز الذين قالوا له الحاكم بامر الله وكل كل طائفه تزعم ان صفات الاله التي نفوها عن الله عز وجل انما يستحقها القائم بالامر ونعوذ بالله من هذا الكفر ولا نزاع بين اهل الاسلام ان هذه الفرق ليست من فرق الامه لكن اذكرها لانها يعني وناس انه انتسبوا للاسلام يعني دول مش معدودين في ال 270 فرقه ولكن كما ذكرنا هناك من ينسبهم الى الاسلام هناك من ينسب الدروز والبهره الاسماعيليه ويعني النصيريه العلويين الى الاسلام ويقول هذه فرق اسلاميه ومذاهب موجوده ويعني التاريخ شاهد بانهم اكثر الناس عداوه لاهل الاسلام القرامطه لما ظهروا على بيت الله الحرام يعني قتلوا في المطاف ما لا يحصى من الحجاج اللي هو قائدهم كان يراهم يقول كالحمار كالحمير يطوفون حول الراحه ثم قتلهم ورماه في زمزم حتى طم زمزم وانتزع الحجر الاسود من مكانه واخذوه 20 سنه في بلادهم ثم ارجعه للحاكم بامر الله هذا الذي كان الديالوجيه ايضا ارجعه الى مكانه بعد 20 سنه يعني التريش كان مليء بمآسي رهيبه طبعا بلا شك من هؤلاء اعداء الدين بالكليه وكانوا هم اكثر اعوان التتار والصليبيين على المسلمين يعني التتار الصليبيين يعني كانوا يرتعبون من صلاح الدين واحد هؤلاء كاد ان يقتل صلاح الدين في يعني انقذه الله ظنا في اللحظه الاخيره يعني و يعني كان ربما تخاشاهم في اخر عمري صلاح الدين وهم كانوا سكنوها في الجبال الطوائف الاسماعيليه يعني كانوا يعني من شده يعني يعني تقليد اتباعهم لهم حتى استعدادهم ان يضاحوا بانفسهم فيما يعني يطلبون منهم الغرض ان هؤلاء غلاظ النفي والتعطيل هؤلاء الباطنيه ولا يسمون نفات الناقضين وفي الحقيقه هم ارادوا فيما زعموا والا فهم اصلا يعني لا يدينون بوجود الله سبحانه وتعالى فيزعمون انهم ينزهون الله او ينزهون الاله عن مشابهه المخلوقات فشبهوه بما هو اسوا من المستحيلات كما ذكرنا فان ما هو موجود ولا ليس بم لا, لا موجود وليس موجود او جمع النقيضين مثلا نفي النقيضين هذا هو المستحيل ان تكون موجود وليس موجود في نفس الوقت اسوا منها او مثلها في التناقض ليس ليس موجود ولا ليس بموجود لا حي ولا ليس بحي فذا نفي النقيضين ورب يرضى الله الفرق الثانيه ايضا منتسبه الفلاسفه وهي ايضا من الفرق التي الذي انفرق المنتسبه الى الدين الذين لا يثبتون لله عز وجل ذاتا ولا اسما ولا صفه ولكنهم يقولون واجب الوجود هو الوجود المطلق الذي لا يتحيز في ذات ولا اسم ولا صفه ولا شيء وانما هو وجود ازلي ابدي وجود مجرد لا يوجد الا في الذهن في الحقيقه يعني ايه وجود مجرد يعني وجود مجرد بلا ذات وجود كده الذهن هو الشيء الحاجه الوحيده اللي برده زي ما قلنا ان الذهن هو اللي ممكن يجمع ويقول يعني ايه موجود لوحدها ولا ليس بموجود وبعدين يجمع بينهم بيقول ده متناقض الذهن هو اللي ممكن يتصور الامر ده وبعدين يقول ده متناقض فمساله تجريد وجود عن الذات يقول له قال الوجود المطلق هو قال له الوجود الواجب وجود مجرد عن ذات واسم وصفه وفعل وحق وشو وحياء وليس على الاطلاق الا وجود مجرد هذا لا يولد الا في الاذهان يعني ليس له ليس له حقيقه والا فهذا الورود الثاري اللي هو هذه يعني البدع بدايه ظهور الحلوليه والاتحاديه الفلسفه دي اللي هي اصلا فلسفه يونانيه وكثير منها ايضا من الهند ونحو ذلك اللي تكلموا في امور ما وراء الطبيعه كما يقولون او ما وراء الكون المحسوس بهذه العقول السخيفه الباطله الذين كما ذكرنا لا يثبتون الله عز وجل ذاتا وان اعاروا اخرتهم المصطلحات الاسلاميه ولا يزال اثرها موجودا فقالوا عن الوجود المطلق الواجب قالوا عنه هو الله لكن هو عندهم اصلا الوجود ده ملوش مش ذات ليس كما لذلك لما نلاقي انه مثلا اهل العلم يذكروا ذات الرب عز وجل يقولوا ذات الرب والامام البخاري ويقول باب ما جاء في الذات والاسماء ويقول جاء في الذات استدل على اثبات ان نقول ذات الرب عز وجل كما قال ابراهيم عليه السلام اني كذبت ثلاثه كذبات من سنتان منهما في ذات الله وكذا قال خبيب رضي الله تعالى عنه وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصار اوصار شلو الموزع وان هو اصلا للرد على من ينكرون ورود ذات الرب يقولون ان الرب ليس له ذات انما هو وجود مجرد وجود الذهن يعد يقول مثلا تقول هذا شيء موجود له صفات له لون له شكل له كذا اي صفات معينه له كتله له وزن له صفات معينه فيقول ممكن الذهن يقعد يتجرد نقول مثلا جرد شيء عن لون واللي مالوش لون طب مالوش مثلا شكل مالوش وزن مالوش سمع مالوش بصر مالوش حياه مالوش فعل الى ان يكون مالوش ذات طب الكلام متناقض مفيش حاجه اسمها وجود مالوش ايه مالوش ذات ده كلام متناقض في الحقيقه لكن هم قادوا الى هذا الامر في النهايه وقالوا وجود مطلق الوجود ده ان دوم هو الواجب الاذري الابدي الذي فاض منه عبر سلسله من الفيوض المتتابعه مثل ما فاض من الشمس ضوؤها اول ما فاض منه شيء سموا العقل الفعال او العقل الكلي وفاض منه من العقل الكلي 10 عقول وهذه العقول هي المعاني المعاني المدركه والعقل الكلي ده المعاني المدركه وبعدين فاض من الواجب الوجود الاصلي النفس الكلي وفاض من النفس الكلي تسعه نفوس وفاض من هذه النفوس والعقول اسلاك اللي هي الكواكب والاشياء وبعد سلسله اخرى وصلت الى الهيولي الفيض الهيولي ده اخر حاجه الهيولي اللي هي الماده والماده كانت عند الفلاسفه اليونان القدماء مكونه من ايه من اربع اشياء اربع عناصر اللي هو الماء والايه والهواء والنار والطين اظن والتراب يعني فاجتمعت بقى هذه العناصر الى الكائنات المعروفه طبعا النظريات دي كلها نظريات عقليه مجرده في تدل على فساد العقل والعلم الحديث بقى خلاص الحاجات دي مهجوره لكن ما زالت اثارها موجوده في الفلسفه اليونانيه وفي من تكلم من هذه الفلسفات في من المسلمين اسما او انتسبوا الاسلام زي ابن سينا الذي يسموه فلاسفه الاسلام او المعلم الثاني بعد المعلم الاول ارسطو فارجعوا ابن سينا هو اكثر المعلمين يعني ذكاءا وقدره على التوضيح ما كان يقول ارسطو والفلاسفه المتقدمون والفرابي ايضا مع ان دول يعني اسماء نتيجه الجهل العظيم بتعد من المفاخر عند الجاهله تعد من مفاخر المسلمين راجل ده ابن سينا ده ما فيش ايه ده ما فيش ده هو فيلسوف الاسلام والفرابي مثلا ده راجل جيرن وابن رشد كمان ابن رشد اللي هو الفقيه والله اعلم هو احد اجدادنا فالفلسفه الـ الـ يعني الغزالي القديم اللي هو الغزالي صاحب الاحياء هو قرأ في الفلسفه كثيرا وبعدين حاول الرد عليهم وبالفعل كثر ابن سينا في بيقولوا ثلاث مجالس وبدعه في هو نظره في اشياء مشبهه مش مجالس يعني اعدات يعني في نواطن كلام تكثروا في قديم العالم ان هو يقولوا اصلا العالم ده زي ما فاض من الوادي بالايه الورود مش ان وادي بالورود ده هو الذي خلق العالم لا ده هو عباره عن فيض حصل بدون اراده منه ولا بدون قدره زي شعاع لا تروح شعاع الشمس منها فهو في الحقيقه ان العالم قديم وهذا الفيض ازلي من علم هذه العقيده هي التي اثمرت قضيه الاقانيم عند النصارى نظريه الفيض دي واضح جدا في منتهى الوضوح اللي يقرا نظريه الفيض عند الفلاسفه وهعرف اعتقاد النصارى في الاقانيم وانه هناك اصلا اللي هو خالق الكل اقنوم الاب ووليد منه كفيت برده ايضا قبل كل الدهور الاقنوم الابن ثم ولد منه الروح الايه القدس وهي قريبه جدا جدا من فيض العقل وفيض الايه النفس العقل الكلي والنفس الايه الكل ذاك العقلي ويعبر عنه بالكلمه وذاك سموه اقنوم الايه الكلمه والنفس اللي هو الروح القدس اللي هو المحيي سبب الحياه قال الايه الاله المحيي المنبثق من الاب لان النفوس هي سبب حياه الايه الابدان فعندهم هي نفس النظريه في العقيده التي اثمرت اعتقاد النصارى المنتشر في ملايين من البشر ولا يعذبه الله من ذاك دل... بنقول النظريات دي نظريات خطيره للغايه ما ما ماهاش مجرد يعني يقول لك ايه الكلام العجيب والثقيل والثخيف لو فعلا كلام ثقيل وثخيف وفي منتهى يعني الباطل يعني غايه في في البطلان ولكنه للاسف يعني اثر على عقائد ملايين الالاف الملايين من البشر عبر العصور واثر ان اعتقادات المس اوائل الهنود عندهم نفس النظريات موجوده واعتقاد بس الهنود فرقهم اكثر بكثير جدا من يعني فرق النصارى ونحو ذلك والفلاسله لكن كلها منبعها هذه الضلالات والترهات التي قالها الفلاسفه المتقدمون اتباع ارسطو وافلاطون اا ده بالنسبه لقضيه يعني ايه اثبات ذات الربع ده نقول الغزالي كفر ابن سينا في او في الفلاسفه يعني في قضيه قدم العالم وفي قضيه عدم بعث الاجساد ان هو بيخروج ببعث الاجساد و انما الاخره عندهم مجرد امور معنويه انا القران هما اصلا بيقولوا ان هو فيض لحظه وقالوا في النبوه انها مكتسبه قالوا في النبوه وكفروا ايضا في ان النبوه مكتسبه الانبياء دول ناس عقلاء اذكي ادركوا المعاني الكليه اللي هي ادراك العقل الكلي اللي هي المعاني وعندهم قدره على التخيل عندهم او قوه ادراك وقوه تخيل وتصور وقوه التعبير واحيانا يكون عندهم قوه تخيل للاخرين فهم بيقولوا اصلا ان الوحي عباره عن هو قوه الادراك والتصور وان هم ادركوا المعاني الكليه اللي هو زال الحجب بين عقولهم الجزئيه دي وبين العقل الكلي مباشره فحصل لهم ادراك المعاني الحسنه الجميله وبعدين هم عندهم قوه تعبير فعبروا عن الكلام اللي هم ادركوه بالكلام اللي هم ايه قالوا بالحكمة التي نطقوا بها والفلسفة كذلك لأن الفلاسفة حكماء فهما بيعبرهم عن ما يعبر عن الأنبياء و ذاك الفلسفة عندهم والأنبئاء من باب واحد ان هما ناس أسكية فضلاء العالم دول اللي بيثلطوا النبوات منهم اللي يقولوا الأنبياء بيقولوا الأنبياء دول مش ناس كذبين ولا حاجة بش دول ناس أسكية و دول أحسن يعني أو قرئيبين من الفلسفة أو هما الفلسفة حاجة من باب واحد وبعدين بيبقى عندهم قوه تعبير وعندهم لونه قوه تصور وقوه تخيل انه بيتخيل ان المعاني دي جاي تتكلمه بيتخيل اول المعاني جاي يتكلمه وانها تصوروها في شكل الايه الملائكه اللي هم قالوا عليها ملائكه فجاي يتكلمهم وتقول لهم الحاجات اللي هم ادروكوها وبعد كده عندهم قوه تعبير فقالوا ده بيقولوا لنا كذا وكذا وكذا اللي هو الوحي الايه الدفاع عندهم اصلا من الكلام اللي هو القران وكذا التوراوه والانجيل عباره عن هذا الفيض الذي فاض من العقل الكلي الى عقل الجزئي عقل النبي الفيض الذي فاض من العقل الكلي الى عقل الجزئي اللي بالنبي ادرك بيه ذلك هو النبي ده عباره عن رجل ذكي مش ان هو انسان ووهبه شيئا وكل واحد ممكن يبقى نبي اذا كان هو عنده ايه ذكاء وعنده قدره للتصور وقدره على التخيل وقدره على التعبير بعد كده نقول جالي كذا وجالي كذا اه هو فاهمني كده كده هو طبعا ده فعلا اعتقادات الفلاسفه ان الشرائع السماويه هي تصورات فلسفيه حاجه واحده لان هم متصورين هذا الكلام زي قلنا القران عندهم عباره عن فيض وداكن نبوه مكتسبه اي واحد ذكي يبقى ممكن يبقى ايه يبقى نبي او ان الانبياء هم اذكى العالم اذكى ناس في العالم وبعدين ساعات يبقى عندهم قوه تخيل يهيئوا للناس ممكن شايفين ملائكه كمان اشتقوا عليكم يعني اللي وحشين منهم يقولوا نزول كذابين والكويس يقولوا لا بس العالم ما بيفهمش فهم هيقربوا لهم الصوره ازاي الا نقول لهم الكلام اللي بيقولوا لهم ده هم عايزين يقربوا لهم الصوره والتانيين يقولوا لا دول كذابين ده بيكذبوا صراحه هم عارفين نفسهم بيكذبوا بس هم يعني يعني عشان يمشوا الامور في العالم والناس تتبعهم لازم يقولوا الكلام ده التانيين بيقولوا عشان الناس ما تفهمش ده البهايم فاحسن لهم ان هم يضحك عليهم بايه بالصوره دي او يقربوا لهم المعاني المحسوسه في انهم يروا في واحي وفي ملائكه ولذلك تجد المستلعات عندهم أن العقل الكلي يبقى مين العقل الكلي ده ده جبريل لا لأن الواجب Agla هي وجود هو الله الأول فيد فيد هو كلها. فهو العقيدة البيضة دي أعطي الله لها الأسماء الإسلامية قالوا أن العقل الكل هي وجبريل هو أول فيد يعني. أول فيد وف installations قاعده النفس التي يت работYeah ただه النفس الكل الذي هو الفاضد النفس عن النفس بعد ذلك هو اللوح المحفوز بدرجة إن الحاجة العجيبة جدا أن واحد كإيمان غزان بي لما يجي يتكلم على قضيه العلم اللدني السكستوفيه والفلسفه ويعني قرينان اختران خطير جدا بيتكلم على قضيه العلم اللدني بيقول كما ان الوحي هو زوال الحجب ما بين العقل الكلي وما بين العقل الجزئي او عقل النبي فكذلك العلم اللدني هو زوال الحجب بين النفس الكلي اللي هو اللوح المحفوظ وبين النفس الجزئي الذي هو نفس الولي فالكلام ده ذكرو في تفسير القصيمي نقل نقلا عن الغزالي في تفسير سوره الكهف واتيناهم لدنا علما حتى القصيمي ذكر هذا الكلام وما علقش علينا انه واضح فيه التاثر بالفلسفه مع ان الكلام في الحقيقه مناقض لعقائد اهل الاسلام بالكليه في الحقيقه يعني هو احتمال انها تكون في مرحله مراحل كان الغزالي ان غزالي يعني يكون رد على ابن سينا وقالوا كفروا في النبوه المكتسبه فده هو الكلام بتاع النبوه المكتسبه ده فانا اظن ان هو يعني ما كانش ينبغي انه ينقل عنه ثاني بعد كده وفي ناس بتجزي الظن بالغزالي جدا بتقول ان هو اصلا كاسم الحاجه دي وقال ان هو الاعوام ما بيفهموش الكلام ده فما ينبغيش ما خبطهم بيه ولكن هو المضنون به على غير اهله هو ده اللي صرح فيه باعتقاده ده بيشوف بيه الظن يعني ان هو اصلا من بيدين باعتقاد الفلاسفه لكن الظن بالجبل الغزالي ان شاء الله يكون يعني غير ذلك يعني ان هو فعلا انما تاثر بالفلاسفه في فتره من عمره ورجعن ذلك بعد هذا ولكن ربما تبقى في المصطلحات والتصوف الفلسفي هو كان من اكبر المؤثرين فيه وباقي بالتاكيد يعني في العقائد يعني ايه اثر هذا التعاطي في النهايه في قضيه التاويل لاسماء الله وصفاته اللي هو اعتقاد الاشاعره مش اخذ النبي عندهم ده نعم مفيش ايه هو مفيش اللي ياخذ من لا الانبياء اصلا ان هو مجتز عن اي واحد ممكن يبقى نبي بيش و بيش خاطر ان هو لان مفيش نبوءه اصلا ان نبوءه عباره عن ذكاء وعقل اللي يعرف يبقى ذكي ويعرف يدرك المعاني الجميله ويقدر يتخيلها في صور محسوسه ويقدر يعبر عنها هيبقى نبي وبالتالي مفيش نبوءه اصلا والله فدي طبعا عقائدهم في اسماء الله وصفاته كما ذكرنا النفي المطلق للذات والاسماء والصفات وانما يثبتوا ايه ايه الفرق بينهم بين التانيه الباطنيه ان هما بيثبتوا وجود الوجود ده وجود مطلق مجرد مالوش يعني ذات ولا اسم ولا صفه طبعا زي ما قلنا دول اثروا تاثير خطير جدا على كثير جدا من الايه من الملل والعقائد التي حصل فيها الفساد العظيم من خلال النظريات الفلسفيه دي. وهؤلاء ايضا خارجون من المله بلا نزاع من الجهه دي من جهه نفي ذات الرب واسماء وصفاته وان فلوجود المجرد عن الذات ليس بوجود فضلا عن الوجود والوجود عن اسماء او صفات فهذا الامر يعني غلا في النفي والتعطيل احنا بنقولهم بالترتيب كده ان دول اشد الغلا وبعد ذلك يبداوا يدخل بعضهم في فرق الام الفريق الثالث او الفرق المخالفه في هذا في اسماء الله وصفاته الحلوليه والاتحاديه اللي هم المعطله ايضا الفرعونيه كما يقسمون شخ الاسلام تماما ان مغلاف التعطيل وفرعون هو الذي عطل ورود الرب عز وجل قال ايه ما علمته لكم من الان غير نفي ورود الله سبحانه وتعالى فلذلك يعني كل هذه الفرق في الحقيقه تنفي ورود الله سبحانه وتعالى على ما يعلمه المسلمون واليهود والنصارى اي ما استقر في فطر البشر عن وجود الله هذه الفرق تناقضه لا الباطنيه والفلاسفه والحلوليه والاتحاديه وهؤلاء الذهنيه دي كلهم نقولهم عشان هم اثروا بعد كده في فرق الامه اما ان هم من فرق الامه لا مش من فرق الامه الحلوليه والاتحاديه ايضا من هؤلاء الباطنيه يعني تاثروا بهذه الفلسفات الباطنيه والفلسفات اليونانيه وقالوا ان الوجود الاتحاديه قالوا ان ان الوجود كله شيء واحد ان كل الوجود هو غات الرب ليس هناك رب وعبد ولا خالق ومخلوق ولكن تبدا هذا الخالق في صور متعدده يمثل هذا الاتجاه يعني ناس لهم منزله كبيره جدا عند طوائف عديده من الامه يعني من تفسيرين الاسلام تفسره ابن سبعين وابن مش مشهور طبعا من السبعين لكن ابن عربي هو يعني الذي نشر هذا الاعتقاد جدا في كتابيه فصوص الحكم والفتوحات المكهيه وما زال كبراء الصوفيه يعتقدون ان ابن عربي هو الكبريت الاحمر نادر الوجود يعني نص نظير والقطب الاكبر امام الاكبر محي الدين ابن عربي كتابه مليء بهذه العقيده عقيده وحده الوجود ومناقضه المعلوم لدين بالضروره في تفسير القران في كثير جدا من المواطن يعني منها ان فرعون كان صادقا عندما قال ان ربكم الاعلى لانه كان يعني يعلم حقيقه هذا الوجود وان هو كان صاحب الوقت ان هو الحاكم في ذلك فكان له ان يعبر عن الحقيقه التي علمها الجميع وان يعني موسى كان يلوم هارون يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ايته في وحدانيت الله الا تتبعني يعني على موافقتهم على ما فعلوا من باز العجز اف عصيت امري حين انكرت عليهم ورادوا الله مما خلص الفص النوح يقول منها خطيئاتهم خطط بهم الى بحور المعرفه اغرقوا في علم بالله فادخلوا نارا احرقت من قلوبهم ماثي والله فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا عن لان ذاتهم ظهر لهم اتحادهم بذات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الميثاني القديم طبعا الميثاني ده رجل من رجالهم انا مش الميثاني مش بتاع الكرون مستري الميثاني لا لا المسلم كان يقول الرب وعبد وعبد رب فيا ليت شعري من المكلف ان كل ان قلت عبد فذاك رب وان قلت رب ان مكلف فذاه والله اكثرهم تصريحا بوحده الوجود في اشعاره نظ... ابن الفارض المسمى نفسه سلطان العاشقين وهم بيسموه كده طبعا ونظم اسمها الثائيه التي سماها نظم السلوك وزعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي امره وسميها كده مليئه بالتصريح بوحده الوجود يقول ذات بذات صلت ولها كما سرود في كل ركعتي ورهاب الله ها اسمها نظم السلوك اسمها التائيه مشروع التقيه ويقولوا ان خر للاصنام في البي بي عاكف لا تعد بالانكار بالعصبيه يعني لما تلاقي العصبيه تنكر عليه لما يخر للاصنام لا فيقول وما عقد الذنار سوى يديه وما حله بالاقرار يعني يعني مش عارف ما حله غيري ايضا يعني مش فاكر الابيات مش عارف احفظها الحمد لله ان, إن التائيه موجوده يعني مطبوعه طبعات متعدده وموجوده المحققين لها يحققوها واحد بيقول لك يعني الشفافيه الصوفيه دي كان راجل اللي حقق الكتاب عامل رساله دكتوراه عليه فدوله فكنت فاكر ان هو بيحب محبوبته جدا جدا وان هو بيعشق هذا العشق العظيم جدا وبعدين بعد ما فكنت فاكر ان هو من كتر الحب ده بيعبر على التعبيرات دي وبعد ما فهمت هو قصده ايه وبيكلم عن الذات الالهيه في كل التعبيرات اللي هو بيذكرها عن محبوبته انها بيتكلم عن الذات الالهيه و يعني هم يعني يعظمونه جدا يعني ابن الفارض هو كما ذكرنا بيتمو سلطان العاشقين ولا شك ان في كفر من اعتقد الحلوليه الحلول او الاتحاديه الدور الاتحاديه اللي بيقولوا اصلا مش ان هو في 2 في ذاتين لا ده هو ذات واحده ظهرت في اشياء وصور مختلفه ومتعدده ظهرت احيانا في صوره قيس والاخر لبنى وواحد كان في المجنون والثاني ليلى ومره كان كسير وهي وهو هو, هو, هو كان كسير وهي عزه وظهر في كل شكل وكل صوره وكل لسان وكل حاجه في الوجود وذلك الكلام اللي عندهم هو كل... هو ايه هو كل كلام هو الشتم والسب والنظم والشعر والقران والتوراه والانجيل وكلام الناس وكل حاجه في الدنيا لان كل الخلق هو ايه هو الله ولا غير الله وبيتبرئوا هم من الحلوليه يقولوا لا من غير حلول الحلول دول ناس مش فاهمين الحلوليه دول اللي هم بيقولوا اه استن في الايه في اللبن اللي هو بيقولوا فيه ذاتين ذات حلت في كل الايه ان الذات دي منتشره وجود ثاني في كل الكائنات وكل المخلوقات ما من مخلوق الا وفيه من ذات الرب ولا اله الا بالله بس ده عند دول دو بيقولوا الاتحاديه بيقولوا اصلا مفيش ذاتين ده هي ذات ظهرت في صور ايه مختلفه لكن الحلوليه بيقولوا هو زي الملح اللي دايب في الميه وجود الملح في الميه دار عن وجود ايه ثاني ودول اصلا الجهاميه الاوائل زمان الجام نفسه شخصيا زمان بطفوان اللي هو نوط يبقى ده كل التعاطير اللي بعد كده حتى صار علم على هذا انه اول من اظهر هذا دول بيقولوا ان الله موجود في كل وجود كانوا بيقولوا ان ربنا موجود في كل ايه مكان دي الكلمه الفظيعه جدا اللي ما زالت يعني لها يعني اصداء في كثير جدا من كلام الايه المسلمين وابناء المسلمين جهلا منهم بيظنوا ان معنى الكلام ان ربنا في كل مكان معناه ان ربنا يطالع على كل مكان لكن التعبير فظيع جدا التعبير ده اصلا تعبير الجهميه لان الجهم ده لما نظره السمنيه قال له يعني هل هذا الاله الذي تعبد يشم او يسمع او يرى او يذاق فقال لهم هو هذا الهواء الذي موجود في كل مكان وقال مثل السمن في اللبن يعني اللبن بيبقى فيه دهنه هو السمن يعني قبل ما يطلع منه قشطه او يتاخذ منه فهو ذائب في حال في كل اجزاء مثل الملح في الماء او السكر في الماء لما يذوب فهو ذائب في كل, إيه؟ في كل هذه الأجزاء وجود منتشر ثالي فدول الحلولية يقولوا بالحلول فإذا كان النصارى كفروا باعتقد حلول المسيح حلول الذات الرجل في إيه في بدن المسيح فكيف من يعتقد حلوله في الكلاب والخنازير والعب بالله آه... نعوذ بالله من ذلك فهذا هذا الأمر الاعتقد القول بأن الله في كل مكان ده أصل قول الجهمية الأوائل ذا كان تشديد السلف فهو ذائب في كل هذه الأجزاء على ان الله عز وجل فوق عرشه باق من خلقه والذي يقولوا باق من خلقه عشان ايه الانفصال تاكيل الامر ده لان ده ده في الحقيقه من المقتضيات الفوقيه من مقتضى انه فوق العرش سبحانه وتعالى انه منفصل عن وجود الايه المخلوقات لان العلم ده مش اعتقاد الاشاعره البعض فكر الاشاعره بيقولوا ربنا في كل مكان لا الاشاعره بيقولوا ليس له مكان ضروره يقولوا لا فوق العرش ولا, فوق ولا ولا ولا يعني ولا غيره ولا داخل العالم ولا خارجه ولا تحت ولا فوق ينزع عن جهاز ما بيقولوش في كل مكان اللي بيقولوا في كل مكان دول الحلوليه ولان كان ناس بقى للاسف الشديد يعني الواحد يعني حزن عظيم جدا ان الكلمه بتاعه ربنا موجود في كل وجود او ربنا في كل مكان كثير جدا من الناس بتتلقاها لدرجه انها تعلم للابناء يعني حتى في في السن الصغير يقولوا له ربنا موجود في ايه في كل مكان دي حاجات موجوده في كتب ثانيه ابتدائي للاسف يعني امر عظيم الخطر بلا شك فساد يعني مستطير انه يعلم الابناء ذلك هو منافي لفطرتهم ويعني ابناء المسلمين على فطره سليمه لكن يتلبس عليهم اذا فكروا فيها يعني معنى وجود الرب سبحانه وتعالى ونحضارته ايذ قال انه موجود في كل وجود والناس تضرب المثال بتاع الايه الملح في في الماء والسمن في اللبن وللاسف ان هذا يجهله الكثيرون ولا حول ولا قوه الا بالله لولا ان مقصدهم نسمع ربنا وبطره وقدرته في كل مكان لكن تكفير بالبتعيين لا يحتاج الى اقامه حج لكن ان هو لو جه هم التزموا في الحقيقه لو ان احد التزم معنى ان الله في كل مكان لكفر من ساعته فالحج على ذلك قائمه على كل علوه الا يعني فعلا تقول يعني ربنا جواه ربنا جوه الشخص ده ربنا في الخلاف ودوره الميه اقول لك اه يلتزم ذلك يبقى كفر خرج من المله بلا شك يبقى اصل ما فيش فرق بيننا ربع بيننا ربع بيننا ربع بيننا ربع بين الرب بين الرب وبين العبد لان كل منا في مين ربنا يبقى احنا بنقعد مين بنقعد انفسنا نعوذ بالله من ذلك دي هتقعد ده اعتقاد مخرج من المله لو واحد التزم لكن انت لو جيت توضح له في الحقيقه معنى ان ربنا في كل مكان هو مش هيلتزم كمان لان معنى الكلمه دي كلمه ما يلتزمها مسلم اصلا ولا يجهل حقيقتها مطمئن اذا تصور معناها ان ربنا سبحانه وتعالى غير وجود غير وجودنا وان احنا حاجه ثانيه غير ربنا ولا يعوذ بالله يعني ايضا طوائف من النصارى في قضيه الحلول والاتحاد دي في اجزاء اخرى بقى من اعتقاداتهم هم بيعتقدوا في حاله ما العشاء الرباني العشاء الرباني وبيوم ليله معينه بياكلوا فيها خبز ويشربوا فيها خمر وهم بيعتقدوا ان الخبز يتحول الى لحم المسيح والخمر يتحول الى دمه وان هو بيحل فيهم بعد ذلك واللي داري بيعتقد انهم بيمتلئوا من المسيح بهذا العشاء الرباني وده اصلا العدو لنا العقائد الايه عقائد الحلول ايضا المنافيه وهم بيعتقدوا ان الارواح اصلا ارواح بني ادم هي من الله جزء منه او حل في الانسان كان في كنيسه زمان بس اتشالت دي افضل دي ما ذكرت ان الكنيسه موجوده في سبورتنج على الترمايه اسمها كنيسه اقبطه الادمنست مش الارثوذوته هم طائفه ثانيه موجوده في سورتين على الذات فما كانوا كاتبين زمان كده كنت اعدي عليها اتومياء اقرا العباره الفظيعه يقولوا مجدوا مجددوا الله في سادكم وفي ارواحكم التي هي الله وانا اعوذ بالله وفي ارواحكم التي هي الله فاعتقادهم زي ما البعض يقولك ان بو نفرثوا فيه من روحي يفتكر ان روح بني ادم معناها ان هي حته من ربنا حلت فيه في هذه الابدان والانسان بقى حي عشان يبقى فيه حاجه من ربنا جزء من ربنا حل فيه ادي الروح الانسان مخلوقه من مخلوقات الله عز وجل نُسبت الى الله عز وجل تشريفا فنفخت فيه من روحي روح مخلوقه لله زي بيت الله وناقه الله ونحو ذلك وليس ان ده جزء من ربنا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وكذا ان المسيح روحه من الله يعني روحه من عندي كما ذكرنا ذلك قبل ذلك هذه الفرق باتفاق اهل العلم ليست من فرق الامه خارجه من المله بالكليه ولعنه الله الاتحاديه بيقولوا ان هو الوجود كله شيء واحد ظهر في انواع مختلفه اشكال مختلفه لكن هو كله شيء واحد ذات واحده متعدده الاشكال الحلوليه بيقولوا ذاتين ذات الهيه وذات بشريه او مخلوقه والخالق حل في الايه في كل المخلوقات في وجود ذاتي في كل جزء من اجزاء هذا الوجود اما زي ما قلنا الاولات الجهبيه الاوائل هم حلوليه اللي بيقولوا ربنا في كل مكان لكن لان هم هم اللي اظهروا بدع نفي الاسماء والصفات هم اثبتوا ذات الرب دول طبعا مثبتين لذات الرب ولكن ينفون الاسماء والصفات ويصرخون في نفس الاسماء الصفات بمناقضه ومخالفه طريق الكتاب والسنه فكان الزعاده بن يرهب اللي هو افتعد عنه جهل المتفوان هذا الامر ضحى به خالد بن عبد الله القصري ذبحه في يوم عيد الاضحى خالد بن عبد الله القصري كان احد امراء بني اميه القتاله وهو طبعا يعني قاتل يعني قتل كثيرا يعني خالد بن عبد الله القصري ده ولكن هو من من وطد ملك بني اميه وكان له ايضا في قتال الكفار اولا بالظهور فالمهم ان هو اصلا دوله بني اميه كانت دوله يعني ما ظهر وما سنح في يعني بها بظهور البدع يعني من جاء الاعتقاد كانوا شوش. الا بغاه النص لعائتي الكره عشان لا بيتقبل البيت لكن جمله في قضايا الاعتقاد التوحيد وناذلك والقدر والخوارج كانوا اشداء اربان فهو خطب على في يوم العيد الاضحى وقال يا ايها الناس ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فاني مضحم بالجعد بن درهم فانه زعم ان الله لم يتخذ ابراهيم قريلا ولم يكلم موسى تكريما تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل بعد الخطبه وذهبوا في اقصر مننا انا اعوذ بالله منك هو الجهم قتل ايضا يعني الجعد قتل والجهم قتل كده هما اللي اسسوا هذه البدعه يعني او انتشرت على يديه هو اصر كانوا بيصرحوا بنفي القران مش يقولوا مثلا ان ربنا استوى على العرش بمعنى استوله هو ده كلامهم بس بيقولوا تصريحا كده لم يستوي على العرش يوم يكذب الايه القران مش يقولوا ان ربنا كلمه موتا بكلام المخلوق يقولوا لا لم يكلم موتا تكليما كانوا عندهم جراه المعتزله اللي جم بعديهم اخذوا عقائدهم بس عدلوا في ايه زي الصفه شكله فهو اعتقاد الكفار الـ الـ الـ الاوائل دول اللي هو نفي ما اخبر الله عز وجل به لم يتخذ ابراهيم خليلا لم يستوي على الاسلام وكانه يمكن... لان هم عندهم نفي صفه المحبه الخله ونفي صفه الكلام ونفي صفه الاستواء وفعل الاستواء فبينفوا ذلك الاوائل كانوا طريفين جدا وده بنقول غلاة الاهنميه الاوائل اللي بيصرحوا بنفي الكتاب والسنه او نفي القران خصوصا يقول لم يكلم ولا شك في انهم خرجينا الايه من المنه ايضا لان هم كذبوا القران صراحه لخلاف الفرق الاخرى اللي هي بدايه بقى اللي هم المعتزله ودي من من فرق الامه المعتزله عند عامه العلماء بل الجهميه الذين ليس لا يصرفون بنافيل سوى السنه ان هم تستروا بذثار التاويل هم عند جمهور اهل العلم من فرق الامه لكن الذين طرحوا بنقيض الكتاب والسنه بنفي ما نأى ذكر الله عز وجل في القران فهم كفار خارجا الا نوعا وعينا اما الذين ينفون اسماء الله وصفاته الجهميه دول ولكن على سبيل التاويل وكذا المعتزله او المعتزله للعلم عند اصلاح السلف اللي ظهروا في عصرهم هم جهميه واللي غيرك يقول ان امامنا اننا احمد في رسالات يقول ايه يعني كتاب اللي هو كتابه الالفه في الرد على الزنادقه وقال الجهميه الاهنميه مقتولوا مين من مين المعتزله اللي كانوا ظهروا في زمنهم انكروا الصفات واثبتوا الذات فالمعتزله فارقوا الاهنميه الاوائل في اثبات اسماء الرب عز وجل دون الصفات بس قالوا اسماء الله عز وجل مخلوقه مثل المريسي يقول ان اسماء الله عز وجل مخلوقه يعني الـ الـ الـ الـ الـ الناس تمنوا ربهم بها وهي محدثه لم تكن له اسماء ثم تسمى بهذه الاسماء لانها عندهم من كلامي والكلام مخلوق تعالى الله اكبر هون كبير هاي طبعا بكلامكم ولكن بنقول المعتزله ده كلامهم كلام كفر ولكن لا يكفر المعين منهم حتى دو قام عليه الحجه المعتزله في في قضاء طبعا هم المعتزله اكثر مخالفتين يعني في قضاء الاسماء الصفات كما ذكرنا في نفي صفات الافعال كلها وكل الصفات طبعا اذا كان نفي صفات الذات قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر عليم بلا علم قدير بلا قدره وده اصل البدعه دي اعتقادهم انه لو اثبتنا طبعا ان هو هو الفلسفه تغيرت على ايد المعتزله الى ما يسمى بعلم الايه الكلام لان هو بيثبت معظم العقائد الاسلاميه الكبرى ولكن يثبتها على طريقه الفلاسفه بكلامهم وما بيثبتش اعتقاد الفلاسفه في الوجود المجرد غير كتير جدا من عقائد الايه الفلاسفه فاصبع علم الكلام ده اللي هو بيبحث في الالهيات والسمعيات على طريق على نفس الطريقه على طريقه المنطق الرياضي اليوناني فزي ما قلنا كده بيقول ان هو لو قلنا بكذا واجب الوجود لو قلنا القدره قديمه والسمع قديم والبصر قديم خلينا يعني ازلي يبقى احنا عندنا واجب الوجود متعدد يبقى القديم كذا واحد يبقى الله وقدرته وسمعه وبصره يبقى اللي يقول كده يبقى كده لان هو يبقى كده يبقى, كده يبقى ايه اثبت ان ذات واجب الوجود وبالتالي يبقى لابد ان نثبت الذات مجرده عن الايه عن الصفات وطبعا ده من الجهل العظيم لان هو اصلا ما يتطور الانفصال بين الصفه والموصوف الا في الذهن برده مش في الخارج والحقيقه يعني لما نقول العمود وطول العمود هو بالتاكيد ما فيش فرق بين الاثنين بس الفرق ده فين في ذهن الانسان اما في الحقيقه الخارجيه مش لاقي شوك تلاقي ان العمود ده حاجه وطوله حاجه ثانيه او البحر ولونه او السواد مثلا بتاع ال... الشيء الاسود ده والشيء نفسه سواده وهو وانت انت مش هتقاسر القشره بتاعته عشان تقول ده دي, دي ممكن انت بتتكلم على السواد الذي هو صفه من صفاته مش ان هو جزء من اجزائه لا ده صفه من صفاته اللي هو العرض الحاصل فيه بيسموه عرض يعني انه يعرض للايه للجوهر اللي بيسموه يعني كلمه جوهر وعرض طبعا الاصطلاحات دي الكلام متكلمين فهم قالوا ان لو احنا اثبتنا عده صفات يبقى يلزم, يلزم تعدد واجب الوجود وواجب الوجود هو الله يبقى يتعدد الاله يبقى نقول كده بكده فطبعا هذا الكلام باطل اعظم البطلان لم يزل الله عز وجل باسماءه وصفاته وتعدد الصفات لا يعني تعدد الايه اسد بل هو ذات واحده باسماءه وصفاته كلها سبحانه تعالى كما وصف نفسه عز وجل يبون في قضيه اسماء الصفات وتبع ذلك في قضيه الكلام لانها جزء فرع على ذلك ودي من شبهه المحنه الشديده جدا في زمن المامون لان المامون كان مغرم بذلك بالمنهج واقناه المعتزله بامتحان الناس تدينا بهذا المذهب الباطل الكفري في الحقيقه اللي منبعه اصلا من الجهميه ابتداءا فهو نفي صفات الرب عز وجل امتحال الناس بان يقولوا ان القران مخلوق القران كلام الله هو يقولوا ان كل الصفات مخلوقه غير ليست قديمه وحذف الثبت من احمد رحمه الله ومنه الى ان اهلك الله عجل المامون جاء المتوكل بعده المعتصم ها استفاد ايه هو مش مش غير مش عارف يستفاد ايه هو معتقد ان هو ده الاعتقاد اللازم ان هو لما يقول ان لو قلنا ان القران كلام ربنا وكلامه قديم يبقى احنا عندنا كل كلمه بقت اله ده تصور ان هو بيقولك بيعمل بياسهب الرياضه عنده كده بيحسبها على ورقه كان دي منفصله عن دي ودي حاجه ودي حاجه ودي حاجه ودي حاجه هيقول ان الكلمه دي غير الكلمه دي طب ما صح ان اسم الله غير اسم الرحمن بس في الحقيقه في ان الله هو المسمى بالله هو سبحانه وتعالى المسمى بالرحمه الله اعذر له والله وهو ايه هو الرحمن مش الاستراق في الذهن ده ما استلزمش في الخارج وجود ايه ذوات متعدده ولكن هو ما فهمش كده هو بيحسبها بالرياضه كده ده ازر دي يبقى دول 2 يبقى ازاي تخليهم واحد يبقى هما مش واحد يبقى لو قلنا ان هما كذا حاجه قديمه يبقى كذا قديم يبقى, يبقى كذا اله وقالوا ان ده يستلزم التشبيه لو قلنا ان ربنا يتكلم ويسمع ويبصر قالوا لا نعلم حي متكلما سميع لا نعلم من يسمع ويبصر وهو حي الا ايه الا مخلوق من له صفه السمع والبصر والقدره والحياه دي كلها صفات ايه مخلوقه ما نعرفش ذات لها دي صفات الا مخلوقه لو ان نسبتناها يبقى شبهنا ربنا بالمخلوقات ولو انتم اثبتموا اسماء قلتوا حي سميع بصير ان ربنا سمى بعض خلقه حيا وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا ومع ذلك ما استدل قالوا لا حي لك الاحياء طب ليه ما قلتوش فاهلك الحي كثائر حياه لا كسائل الحياة كانواع الحياه الاخرى ليه ما قلتوش سمع لا ليس كسمع المخلوقين الواجب ان نثبت الاسماء والصفات كما تاتي من غير تشبيه ومش مش, مش عشان بيبقى المشبهه الغلاء بننفي صفات الرب سبحانه وتعالى طبعا كتابتنا عظيمه كما رقمنا لنا احمد توجن فيها مده طويله في زمن المامون ثم زمن المعتصم ثم بعد ذلك توقف في الفتنه في زمن المتوكل الواثق الاول برضه كان يعني لم تنفض الفتنه في عهده لكن المتوكل اوقف الكلام في هذه المساله وظهرت السنه الحمد لله تبارك وتعالى بعد ذلك باقي من الفرق المتاثره بالنفي فرقه الاشاعره وفي الحقيقه ابن ابو الحسن الاشاعره طبعا هي دي اخطر فرقه في هذا الباب لان الاشاعره هم الاشاعره والمدريديه هم الذين يعني يعتقد كثير جدا من المعاصرين ومن قبلهم انهم مؤثرون لاهل السنه والجماعه أو ان اهل السنه ينقسمون الى اشاعره وماتريدي وما زال مذهبهم يدرس في جامعات ومعاهد علميه كثيره في العالم الاسلامي ككل على انه اعتقاد اهل السنه والجماعه مع انه مخالف لاعتقاد اهل السنه وهم من اهل القبله وليسوا من اهل السنه يعني ذلك لان هذه ابو الحسن الاشاعري رحمه الله تعالى كان اول ما نشا نشا اعتزاليا ولكن طبعا المعتزله زي ما قلنا يخالفوا في قضايا اسماء الصفات قضيه الكلام قضيه رؤيه الله في الاخره نزول الرب عز وجل علامات مميزه كده صفات الافعال لله عز وجل زي المحبه والرضا والفرح ويخالفون في قضايا قضاء القدر لان هم نفاه في قضايا القضاء والقدر ويعني يعني قدريه يثبتون جزء القدر المنفونه الجزء الاخر كما سياتي وهم في قضايا الوعد والوعيد وعيديه يقولون ب خلود اصحاب المعاصي والكبائر في النار وان سموهم في منزله بين المنزلتين كما سياتي كان بدايه تحول ابو الحسن الاشاعري من المنهج الاعتزال الى منهجه المتوسط بين اهل السنه وبين المعتزله ومنهج الاشاعره بسبب مساله متعلقه بالقضاء والقدر هي مساله فعل الاصلح فالمعتزله يوجبون على الله فعل الاصلح في العباد والعباد هم الذين يفنعون الاسوء لانفسهم واشر لانفسهم فخطرت لابن حسن مساله وهو انه ثلاثه اخوه اشقاء احدهم مات مسلما والاخر مات كافرا والثالث مات صغيرا فصرح على استاذي هذه مساله فقال له ان الذي مات كافرا مخلد في النار والذي مات ايه مسلما في الجنه والذي مات صغيرا لا في الجنه ولا في النار توقف فيه فقال له في هذا الصغير يقول يا ربي لما لم تتركني احيا حتى اكبر واكون مثل اخي الايه المؤمن فارتفع درجات في الجنه فقال له يقول له الرب يعني هو تخيل ده الرد ان ايه اني فعلت بك الاصلح وهو اني كنت اعلم انك لو كبرت لكنت ايه لو كنت كافرا فكان الاصلح لك ان تموت ايه صغيرا فقال فهذا الثالث في قار الجحيم ينادي فيا ربي لما لم تمتني صغيرا حتى لا اكبر ولا اقع في الايه في الكفر ان هو ده معناه ان هو لان هم في الحقيقه مساله اثبات قدره الله على خلق الزوات وتفارده بالاحياء والاماته ونفي قدرته على افعال العباد ده تناقض قطعا لا يمكن ان يستمر معه حجه فف سكت الاستاذ يعني الاستاذ هذا ولم يستطع جوابا فكان بدايه تحول ابو الحسن الاشاعري عن كل قضايا الاعتزال واعاد النظر فيها لكن هو في القضيه بخصوص قضيه القضاء والقدر كانت المرحله المتوسطه دي كانت الى العكس تماما يعني القول بالجبر وغلا في الرد على الايه على المعتزله وزيها بالظبط في قضايا تكفير مرتكب الكبيره ذهب الى الغلو في الارجاه وهو القول بان الايمان هو المعرفه دون القول ودون العمل والقول والعمل ليس من الايمان مذهب الحسن في المرحله المتوسطه ابو الحسن الاشاعري في المرحله المتوسطه دي لان هو في مرحله اللي تاسس فيها مذهبه واللي نقلوا عنه بعد كده كل تلامذته لكن هو في مرحله متاخره وعلى باله هي مرحله الالتزام منهج السنه والرجوع في معظم المسائل الى منهج السنه وهي مرحله تاليف كتاب مقالات الاسلاميين والابانه عن اصول الدين اللي رجع فيها الى اعتقاد الامام احمد وصرع ان هو تابع لمنهج كل اعتقاده وان هو نصر فيها عامه عقائد اهل السنه وفي كثير من المعتزله من الاشاعره في كثير من المسائل يعني يوافقوا اهل السنه في كثير حتى بعض الاشاعره في مسائل معينه تريهم في اسماء الصفات يثبتوا العينين واليدين ويثبتوا نزول الرب عز وجل واستوائه على العرش ويكونوا هم في اجزاء ثانيه وتاتين منهج الاشاعره منهج اشعري جمله من ذلك لكن في قضايا الاسماء والصفات وان هو ده ما كانش بدايه الايه الرجوع الى الحسن الاشاعري ظل متاثرا بمنهج الاعتزال الى حد كبير او الى حد ما ففي قضاء طبعا قضاء يعني زي ما قلنا المنهج التلقي اول شيء كان منهج التلقي ان العقل هو مصدر التلقي وليس النقل وليس الادله الشرعيه والكتاب والسنه بل الادله الشرعيه تعرض على العقول فما وافق العقل فهو الايه الذي يقبل وما لا يوافق العقل فهو الذي لا يقبل فتقديم العقل على النقل صراع بين المعتزله وبين اهل السنه اصلا والحقيقه ان اهل السنه لا يفترضون نزاعا بين العقل الصحيح والنقل الصحيح ولا يوجد تناقض بين الامرين بل كلاهما يعني من حجر <تصفيق> الله عز وجل على عباده يعني ان ربنا جعل في الماده عقول لكي يدركوا بها المعاني وان كانت لا تتم الحجه الا بنزول وحي لكن لا يستحيل التناقض ولكن اذا حصل تعارض فهذا ظاهر فيما يبدو فهذا لعدم صلاحيه العقل لان العقل يبقى هنا العقل غير سليم يبقى تصور العقل فاسد، واليك لابد ان نقدم عليه ده ان نقدم احنا في الحقيقه مقدم النقل على راسه تقديم النقل على العقل الغير السليم تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد على العقل المنحرف اما ان العقل النقل الصحيح هو عارض العقول الصحيح فيستحي لذلك دارت عرض العقل والنقل كتاب مجلد 10 مجلدات في ذكر اسامه ساميه رحمه الله اثبت في هذه المساله المهمه يعني بشكل لكن تمناك الترقي عند الاشاعره وما زال وهو ان الصفات التي تثبت هي الصفات التي يثبتها العقل ولذلك معدوا سبع صفات فقط هي صفات المعاني قالوا هذه الصفات هي التي نثبتها لله يعز ويرى طب اشمعنى السبع صفات دول قال ان هذه هي الصفات التي يثبتها العقل طب هو انا هتبقى ذلك من الصفات قالوا ليس بثابت العقل وبالتالي لا نثبتها سبع دي صفات دي صفه الحياه السمع البصر القدره الاراده العلم الكلام وان كانوا هم في الكلام لما نيجي نلاقي هم اثبتوا ان الله كلامه غير مخلوق اللي هو طبعا مساله كبيره جدا اللي حصلت في زمن امام احمد وابو الحسن اشعاع راجع الى نصره السنه فالمهم ان هم لما جم يتكلموا على قضيه الكلام نلاقي ان هم اتكلموا بكلام المعتزله في الحقيقه بس دون العنوان يعني حطوا عنوان اهل السنه وبعد كده جابوا كلام ايه يعني قالوا أن الحروف مخلوقة والأصوات مخلوقة أن الله لا يتكلم بحرف ولا طول وإنما بكلام نفتي قديم حقيقة كلام ما يأتي إن شاء الله تفصيله وكذلك في نفي صفات الأفعال قالوا بكلام معتزل عزيزي الاستواء الاستيلاء وما زال هذا الأمر يدرس حتى الغاية النهاردة للغاية كتاب سنة ثانية عادالي في الخريدة شرح الجوهرة لسيدهم أحمد الدردير يتكلم صراحة كده على إن هو لا يجوز نا... النصف الرب عز وجل بالنزول ولا بالصعود ولا بالاستواء ولا بان له عينين ولا بان له يدان ولا كذا يعني جاي بكل الاداث والحديث اللي ورده فيها يقول لك لا يجوز النصف الرب ايه بذلك وانعذ الله طبعا ده كان منهج فئه لم في منتهى يعني هو منهج المعتزله بس مخفف فيما دون السبع ايه صفات يعني يثبت بعض الصفات دون ايه دون بعض ف زي ما الشيخ الشققي رحمه الله بيقول ان منهج هؤلاء يعني يقول لك كان كانه يقول لله عز وجل ان هذه الصفه التي وصفت بها نفسك كاستواء مثلا استوى على العرش ان يداهم صودان لا تضيق بك وانا احذفها وانفيها عنك واسيك بما يليق بي بك من ان اقول اليد القدره او اليد النعمه او نحو ذلك والا فهذه لا تليق بالله عز وجل لان ذلك يقتضي التشبيه يعني كان نصوص الكتاب والسنه يظهر منها الكفر ولا يظهر منها الايه الايمان ده كلام في منتهى الفساد الصاوي صاحب الحاشيه على تفسير الجرالين حاشيه الصاوي الجرين يقول لا يروض الاخذ بظواهر الكتاب والسنه لان الاخذ بظواهر الكتاب والسنه من اصول الكفر نعوذ بالله كلمه فظيعه جدا جرت على منه وسط كلام كده لجهله بما بحقيقه الظاهر ان الكلام ده مستحيل واحد يقول كده يظهر من كلام الله الكافي يعني عشان نقول مثلا ان انا نحن نزلنا الذكر ان يقول لك ظاهرها الجمل وده كفر يبقى الاحضر زي سنه من وصول الايه ونستعوذ بالله هو ده ده ليس كده ده كلام ده كلام الناس ليس هذا ظاهرا انما يظهر الكلام بما يعني بالقرائن والحسب ده اذا كم جماعه بيتكلموا قالوا نحن يبقى ده هو الظاهر بتاعهم لكن واحد يعظم نفسه يقول نحن يبقى لا يظهر منه ولا يفهم عاقل اول ما يفهم الواقع البديهي اللي هو معنى ظاهر الكلام بلاقي افهم منه ايه التعدد عشان يقولوا ده ادم على الكف ان الغرض المقصود ان اتهام القران والسنه بان ظاهرهما التشبيه اتهام فظيع جدا وان ان ده يعني يلزم منه ان الرب عز وجل اما انه لم يبين للناس ما يلزمهم اعتقاده ولا الرسول صلى الله عليه وسلم او انه كان يبين لهم الكفر والباطل والضلال ويتركهم على ذلك كل عمره عليه الصلاه والسلام وينهم قط ان هذا لا يرجع القاضي او انه عليه الصلاه والسلام لا يكون يعلم على العقيده الصحيحه لانهم متاكدين ووجعين حتى من نشر علم الكلام ونشروا الناس يقولون نحن نعلم جماعه استلف انتفع عن التاويل يعني استلف قالوا الكلام انت بتقولوا ده هم طبعا اكثر ثلاثه نشروا اعتقاد الاشاعره على ان هو اعتقاد اهل السنه ونشروا التاويل في الكتب والمؤلفات المختلفه في التفسير والحديث وما الى ذلك هم ثلاثه من العلماء اللي لهم منزله في مذاهبهم الفقهيه ولكن لاجل يعني يعني هذه المنزله حصل ظن ان هم ايضا في المسائل الاعتقاديه كذلك كان يعني طبعا الجويني وتلميذه الغزالي او تلميذه تلميذه الغزالي وهو دول اكثر اثنين نشروا في في الشافعيه والرازي و ابن رشد هؤلاء الثلاثه اكثر من تكلم النقل كلام في الصفات ونشر المذهب الاشاعري اللي هو المرحله المتوسطه كما ذكرنا وليس للمنهج اللي هو او عقيل او الحسن نفسه اللي هي الابانه عن اصول الدين وكثيرا ما اصبح ينقل ان مذهب اهل السنه ينقسم الى سلف وخلف فالسلف تركوا التاويل والخلف قالوا بالتاويل وكثيرا ما ينقل هؤلاء ان طريقه الخلف اسلم وطريقه الخلف اظهرخه في التلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم وهذا باطل بلا شك بان طريقه التلف هي الاسلم والا والاعلم والاحكم والخلف متناقضون فيما ياتون وفيما يسبقون يقول لهم لماذا اثبتم تبع صفات هم يثبتوا صفات معنويه و و و و و ست صفات سلبيه صفات سلبيه اللي هم صفات النفي بيقولوا هي البقاء والقدم وال... والوجود والمخالفه للحوادث والقيام بالذات والوحدانيه دي تبع ال 6 صفات التربيه يوم يطلع 13 صفه يقولوا صفه 13 لغايه النهارده المناهج المدرسه يعني حتى الابناء في ابتدائي تلاقي يركز على الصفات المعنويه وبعدين الصفات الايه التربيه ويحفظوا الاولاد في الازهر ولو هناك مناهج الازهريه هذه الايه هذه الصفات ال 13 صف هو ده اللي لازم الاعتقاد فأما سائل صفات الرب الوردة في السماء والسنة كما سيأتي بيانه أو سسعة أو سسعة اسم الدالين على, على الأقل صفة غير الصفات الأخرى التي يعني ليس يشتق منها أسماء فكل هذا لابد أن يؤول على واحدة من الايه من الصفات الثلاثتاشر السبعة المعنوية والستبعة الايه السبع. أما ما سوى ذلك فلا يثبت بواجه من الوجود ذلك يقولون أن مثلا الفرح والرضا والرحمة كلها ترد الى صفه الايه الاراده ما اقول لك الفرح اراده الاكرام الرضا اراده الثواب ما مشبتش صفه الرضا ولا الرحمه ولا الحب ولا نحو ذلك لا كل دي الصفات لا بد ان تعرف تبع الصفات كل هذا من اثار التعطيل والنفي وكما ذكرنا هم خالفوا طبعا موافقه في قدس رؤيه الله عز وجل ما خالفوش في النزول والاستواء وخلفوهم بقى في قضايا الاخرى في الاتفاق في القضاء والقدر ونحوال دي يبقى فرق النكاه المعطله قلنا عده فرق خارجه من المله بالكليه بره فرق الامه هم مين النفات النقيبين ودول الباطنيه الفلاسفه اللي ما بيفتوش لغات ولا اتم ولا لطف يقولوا الوجود المطلق ومجرد الحلوليه والاتحاديه غلاة الجهمية الأوائل النفاء لطريح الكتاب والسن يقولوا لم يكلم مستسجيمة ولم يتقل بالمقادر وإن أثبتوا ذاتا للرب عز وجل وقلنا الأوائل دول أطلا كمان كانوا حلولية في اعتقادهم لكن بيرتوا ذات للرب عز وجل والذي دول خارج فرق الأمة المعتزلة دولوا أفين على الحرف أو الجهمية الذين لا يصابحون بنافر الكتاب والسن وإن دفعوا الأسماء والصفات والمعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات والاشاعره ضمن فرق الامه ولكن من اهل القبله لا من اهل السنه ان عندهم بدعه عندهم بدع منكره فبنقول ان هذا اثبتوا بعض الصفات دون ايه دون بعض دول كلهم على جانب الايه التعطيل والنفي الغلال ممثله اللي هو المشبهه ممثله هو اثر استعمال لفظ ممثله لانه الذي ورد بنص القران قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هم غلاف الإثبات يريدون إثبات طفاة الرب ولكنهم غلوا حتى جعلوا طفاة الرب كطفاة المخلوقين وذا كان منتشر في الرافضة بعض الرافضة كانت كهشانا من الحكم الرافضي ومعظمه من قرب وكثير من النفاء يستهم علماء من أهل السنة بأنهم من الغلال الموثلة لكن هذا شبه منعلم أما المنتشر فيه التمثيل في الأمم السابقة فاليهود والنصارى كذلك هم يعتقدون ان الله عز وجل يعني خلق الخلقه مماثلين للرب سبحانه وان كان الخلق صغارين وربنا كبير شويه فايه فلكنهم يعتقدون ذلك كذلك وصفوا الرب عز وجل بصفات المخلوقين التعب والنوم والاعياء وغير ذلك فلكن الغلاة الممثله هم قليلون تقريبا ليس لهم انتشار بخلاف المعطلة لهم انتشار في من ينتسب للاسلام كثيرا وقد ذكرنا يعني ما مواضيعهم سواء المعتزله هناك من يحاول احياء مناهجهم المبتدعه حاليا قال الاشاعره مش محتاجين هي ان هم موجودين بالتاكيد يعني وهناك من يعني يدافع بشده عنهم واي نقد للاشاعره او للصوفيه يلقى يعني ايه يعني حربا شديده يعني لمحاوله دفع فهذا بالنسبه الى ما تفرقت فيه الفرق في الاسماء والصفات قلنا الغلاة ممثله يقولوا من ان ربنا عز وجل يقول مثل استوى كاستواء الرجل على الكرسي استوى العشق الرجل على الكرسي يقولوا سموه كسمائنا وجهه كوجهنا ان الله يشبه الخلق يعني يمثلون الله عز وجل بخلقه ولكن كما ذكرنا هؤلاء انقرضوا الحمد لله والله او لم يعد لهم ورود في اهل ال نعم الغلاء المؤثلة اللي بيشبهوا ربع عزره اللي خلقي بعد اقامه الرد عليهم يعني يكفروا هم دول بس يحتاج الى اقامه الحجه لوجود الشبهه المعتزله اقوالهم اقوال كفريه لا يكفر المعين منهم حتى طبها هي الجاز تكفير المعتزله الراي ان اقوالهم اقوال كفريه ولكن لابد من اقامه الحجه الاشاعره عندهم تاويل باطل ده تاويل باطل ولا اعلم يعني احد يفسرهم تصريحا والله تعالى اعلم اما باب الايمان والوعد والعوده في تكون المره القادمه ان شاء الله